لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأ سُن شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في زرريته من نبوءات والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاتقون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 وَرَهْبَانِيَّةً يَتَّدِعُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكثيهم منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كف ليل من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا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 لَدي اِلهِ يُؤتيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ